وَلَ قَادِنَ صَلَكُم اللهَّهُ بِبَذِرون وَأَتُم أَذِلَّ وَلَكُرِلَ فَمقُ اللههُ بِبَدِرون أَتُم أَذِلَّ فَتَّقُ اللهَّ لَ عََّكُم تَشقُون فَتَّكُلَ عََّكُم